يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُضِلُّوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُطَّوُهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن مُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن جاء عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولا ان سالتهم ليقولوا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَمِنَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُلْ أَنتُم تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن يُعْفَ طائفة منكم تعذب طائفة، تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ